ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يؤمنون نُم نلكي ذا الا اماني و انهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ياشترونه ثمنا قليلا فويل لهم